كل مني يقدر ينساه محلى لونه ومحلى هواه يحفظ ربي ويرعاه والله ما نقدر ننساه والله ما نقدر ننساه داخل الملعب بعطاه واللي أحلى هو وفاه والله لاخر يوم أهواه والله ما نقدر ننساه خصم الأهلي عذبنا في كل لعبة حطمنا ما في كاس لو جبناه والله ما نقدر ننسى والله ما نقدر ننسى لا لا لا عشاق ويا للدان يولي علم العب بركان وخصم روح في خبر كان واللي يتحدى خسران ماله ماضي وماله زمان الأول إحنا فكل مكان واللي يتحدى خسران واللي يتحدى خسران, خسران الأول ورش والمرجان الأهل شرف في الميدان شعاره أخضر واللجنان واللي يتحدى خسران شوفوا الاهلي يا نس محلا محلى, محلى لونه ومحلى هواه يحفظه ربي ويرعاه والله ما نقدر ننساه والله, والله ما نقدر ننساه داخل الملعب بعطاه واللي احلى هو وفاه والله لاخر يوم اهواه والله ما نقدر ننساه كل لعبه حطمنا ما في كاس لو جبنا ما ننسان والله ما نقدر ننسى والله ما نقدر ننسان لا لا غنوا عشاق ويا ليلدان يولع الملعب بركان وخصم روح في خبر كان واللي يتحدى خسران اسمو والله يا ناس غلبان ماله ماضي وماله زمان الأول إحنا في كل مكان واللي يتحدى خسران واللي يتحدى فشلوا الرشو والمرجان الراقي شرف في الميدان سفير ولاغلى الوطن واللي يتحدى خسران واللي ولاهلي انا اسمح لا والله ما نقدر ننسى والله والله لاخر يوم اهواه والله ما نقدر ننسى ما في ما في كاس لو جبناه والله ما نقدر ننسى قولوا قولوا